يا طير ياللي يا طير ياللي تهاجر للزهو وصل سلام خبرها شاق ويامي ولا تنشغل بالحما يا طير يا طير يا طير يا, طير يا طير يلي تهاجر يا طير يلي تهاجر يا طير ياللي تهاجر للزهو وصل سلام خبرها شاق ويامي تنشغل بالهمرايا غير <تصفيق> <طهري> اللي تجاجا بس هو السلسلان يا طير خذ مرسال ويقصد خبرها عن حالي وبعد كل اللي فيا يا طير خذ ويقصد خبرها عين حالي وبعد كل اللي فيا ما ضيعت كل اللي بي يا يا مبريض يمتك لو تمر nabri yazim takla tu bi kel minni hada hal wa la tghali la yaqam alelo unda hala ana hada hal wa la اسرى اجبر حناني بالحسره اجبر حناني للزهره وصل سلام وصل سلام يا شروق ميا لا تنشغل الحمراء عطشان كل هالوصال وادور المطاعم وادور المطاعم لسه ما وصلت سلام يا طير اللي تهاجي يا طير اللي فيك جن حكيم لهفت عيش بخيالي واحضر جن حكيب لفت ودا عيدي عيش بخيالي واحضر جبال وودادي ويا لا تواني شوف زهرتي لها بيني لا تويل عند غالي منتي شوف زهرتي لها بيني وبين منتي والهانه ترخص حياتي والهانه ترخص حياتي للزهره وصل سلام للزهره وصل سلام يا اللي تجاجه للزهره وصل سلام خبرها شوقي واني في شغل الحن شغل اللي تجاجه للزهره وصل سلام طب اشو كويا من لا تل شغل بالحمراء عشان كل حلو صار وانا ادور مطار وانا ادور مطار لسا بوصل سنه يا طير يا طير يا طير اللي تهاجي ويا طير اسمك اتاخذ لها تجبر لهفتي وحسرتي ودمعات سنيني ويا طير اتم لن تتاخذ لها عايدي تجبر لهفتي وحسرتي ودمعات سنيني ولا اصفق يدوفو جمر يسهر حنيني لا اصفق يدوفو جمر يسهر حنيني الهواء من هسه واك تم فوق الطال الهواء علي ومتوال نسي هالشوق الهواء من هسه واك تم فوق الطال خلف معي شراحناني شمسوي بي الاماني شمسوي بي الامهاني للزهره وصل سلام للزهره sala sala sala يا طير اكتم سر قلبي لا تبوح لو سمح مين نور اسعد تكثر جروحك يا طير اكتم سر قلبي لا تبوح لو سمح مين نور اسعد شي تكثر جروحك كافيني همها بالقلب يا فريني همها بالقلوب ما لا تعالت تخيالي من تقول كذب لا تعالت تخيالي من تقول بي احمل مصايب وانتذر دقلي بذايب وانتذر دقلي بدايب وصل سلام للزهره وصل سلام يا طير اللي تهاجي للزهره وصل سلام خبرها شوقي يا لا تنشغل بالهمام الهندسه الصوتيه وتوزيع احسانه الطليباوي بصوت الردود الحسيني سيد محمد الموسوي كلمات الشاعر الحسيني عباس الموالي يا طير يا طير يا طير يا طير يلي تهاجر